الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَأَكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ هم وَمِن ناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى علي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَا وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنَ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ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 ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل يا بني إنها إن تَكُن مِثقال حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ فَتَكُون فِي صَخْرَةٍ فَتَكُون فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحميد ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه وأسبق عليكم نعمه ظاهرته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 ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا باثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج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 ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ تَرَ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجعهم إلى البر فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث